القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثور وتكون الجبال كالعهن موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعة ما القارعة وما أدراك يوم يكون الناس كالفراش المبتوط وتكون الجبال كالعلم المنفوط فأما من ذخلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه